بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمى من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآل ولن نشرك بربنا أحدا وأنه توالى والفاحب ثولا ولا ولا وان انه كان يقول سفيه الله شفطا وَأَنَّا ظَنَنَّا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 وأنهم كما ظننتم أن لن الله أحدا وأن Kun näköisyyden tulevaisuus on näkyvissä, niin on كَمْ مِنْ آنَ لَهُ جِهَافًا أَفْضًا وَأَنَّ لَنَا من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا من Wa-lu-nah وَأَنَّا لَمَّا لم تَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يؤمن بِرَبِّهِ سَهْوٌ وَلَا رَقَ وَأَمَّنَ مِنَ الْمُسْلِمُونَ آمِنٌ مَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ صَحَّرُوا وَرَشَدَا وَأَمَّنْ أَنْفَقَ سَفَنَ كَانُوا لِلْجَنَّةِ أَلَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى طَرِيقٍ قَاسِلَةٍ قَيِّمًا مَا أَمْ قَضَى لِنَفْسِنَا فِ وَمَنْ يُعْرِبْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُقْهُ عَذَابَهُ ما المسجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لم. إنما أدعوا ربي ولا أشرك به أحدا قل إن ولا رشد قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحد وَمَن يَعْصِل لَهُ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جهنم حتى اِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَفْسًا وَأَقَلُّ Kul in adrii فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضامر عسل قضى قد لونغ رسلًا كثيره بهم بما لا ذين